الافعال الصلاحيه وعرفنا الفعل لغه وهو مطلق الحدث لان بهذا التعريف لا يكون محصورا في اقسام ثلاثه ولا في صياغه ثم عرفنا الفعل من جهات الاصطلاح قلنا كلمه دلت على معنى في نفسها عندما نقول كلمه دلت على معنى في نفسها يدخل معنا الاسم ويدخل معنا أيضا نعمة وبئس، وعندما قلنا ولم تتعرض وتعرضت بصيغتها للزمان خرج ماذا؟ خرج الاسم. الإسم وبقيت نعمة وبئس، وعندما قلنا وضعا دخلت معنا نعمة وبئس وخرجت كل الأسماء وخرجت كل الأسماء طيب ثم قسمنا الفعل إلى ثلاثة أقسام كما فعل مصنف المصنف رحمه الله تعالى قال باب الأفعال الأفعال ثلاثة والأفعال ثلاثة ماض ومضارع وأمر ثم أعطى لنا أمثلة للماضي مثال للماضي وللمضارع والأمر فقال نحو ضرب يضرب درب ثم ذكر حكم الماضي فقال فالماضي مفتوح الاخر ابدا والامر مجزوم ابدا ولاحظوا هنا ابدا مجزوم ابدا كما سياتي ان شاء الله يشير الى انه معرب وليس مبنيا ثم قال والمضارع ما كان في اوله احدى الزوائد الاربع يجمعها قولك انيت وهو مرفوع ابدا ويقول الشارع خالد ازاري ويستمر على رفعه هكذا حتى يدخل عليه ناصب الفينصبه او يدخل عليه جازم الفيزمه فطبعا في الدرس الماضي كنا تكلمنا على التعريف وذكرنا بعض الاحكام ولا بس الآن نشير الان الى احكام الافعال ويمكن ان نقول درسنا اليوم حول احكام الافعال ما عرفنا حقيقة الماضي ما دل على حدث مقترن بزمن الماضي وقبلت تاء التانيث نحو ضربت والامر والمضارع عفوا ما دل على حدث مقترن باحد زماني الحالي والاستقبال والاستقبال والأمر ما دل على طلب حدث في زمان الاستقبال وقبل المؤنثة المخاطبة حتى قال بعضهم والأمر ما يفهم منه الطلب مع قبول من تخاطب طيب كذلك ذكرنا بعض الأحكام ونقف اليوم إن شاء الله مع أحكام الماضي أو بعض أحكام الماضي الماضي له حالات له حالات من ناحية ناحية الحكم فنقول مثلا في الحالة الأولى كما قال المصنف رحمه الله تعالى ماذا قال المصنف فالماضي مفتوح. مفتوح الآخر ابدا وطبعا الماضي مفتوح الآخر ابدا ثلاثيا كان كضرب كما مثل المصنف أو رباعيا كان كدحرج أو خماسيا طلق أو سداسيا كاستخرج وهذا منتهى على الأصل طبعا مفتوح الاخر أبدا على الأصل لاحظوا سواء كان كانت بنيته يعني فعل ماضي ثلاثي أو رباعي أو خماسي أو سداسي وهو منتهى لا يمكن أن يكون فعل فوق ستة أحرف ولذلك ابن مالك ماذا قال ومنتهاه أربع إن جردا إن جردا وإن يزد فيه فما ستنعدا بخلاف الاسم فاذا منتهى ماذا أن يكون ثلاثيا وأن يكون رباعيا وأن يكون خماسيا وأن يكون سداسيا ثلاثي ضارب فيه ثلاثه احرف هذا ثلاثي مبني على الفتح رباعي ضحرج د رباعي خماسي انطلق سداسي استخرج استخرج فيه سته احرف هذا هو منتهى فاذا الحاله الاولى أن يكون ماذا ان يكون مفتوح الاخر ابدا يعني أن يكون مبني على الفتح فعندما قال المصنف فالماضي مفتوح الآخر أبدا. إيش معنى مفتوح الآخر؟ مبني على الفتح. لأن الفتح من ألقاب ماذا؟ من ألقاب البناء. ولم يقول منصوبا لو قال منصوب يكون معربا معربا كما قال في الأمر والأمر مجزوم والجزم من ماذا؟ من أنواع الإعراب استحضروا بالأبيات السابقة لكم ما قلنا ضم, ضم سكون ثم فتح كسر ثم فتح كسر رفع ونصف ثم جزم جر فشطره الاول للبناء القر والثاني للاعرابي حكما قد وجم فاذن المصنف رحمه الله تعالى غالبا ما يوافق الكوفيين ولا نقول على على انه على باب الكوفيين وعلى انه كوفي المذاب هذا غير صحيح لأنه وافق البصريين كما وافق الكوفيين وخالف الكوفيين كما خالف البصريين فلذلك لا نقول لا نوقعه في مدرسة من المدارس النحوية إنما نقول هو يختار ما يظهر له وطارة يوافق الكوفيين وطارة يوافق البصريين وقد غلط من جعله كوفيا, جعله كوفياً وقد ذكرنا لكم فيما سبق أمثل على ذلك إذن هذه حالي. ثم قال فالماضي مفتوح الآخر أبدا هل هناك حالة أخرى؟ هذه حالة أولى الجواب نعم هذا الأصل الغالب أن يكون مبني على الفتح يعني ثلاثيا كان أو ربعيا أو خماسيا أو سداسيا الحالة الثانية ما هي؟ يعني يبقى مبنيا على الفتح ما لم يتصل به ضمير رفع متعرف فإذا اتصل به ضمير رفع متحرك كيف يكون فإنه يسكن لماذا لماذا يسكن لماذا وذلك آي نعم وذلك لكراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة كالكلمة الواحدة فلذلك لا يمكن ابدا أن نقول دارابات دارابات لا فاتصل به ضمير رفع ولا أن نقول أن يا دارابانا أنا ذاك دارابانا لا تكون مفعولا ولا تكون فاعلا ونحن نقول إذا اتصل به ضمير رفع ضمير رفع أما إذا اتصل به ضمير رفع فماذا نقول فيه دارابة فعل ما المرمال منع السكون لاتصاله بماذا بضمير رفع او نقول مبني على الفتح المقدر على اخره وهذا الفتح كيف هو او نقول مبني على الفتح المقدر لاتصاله بضمير, بضمير رفع لأن اتصل به ضمير رفع فلذلك بني على الفتح المقدر او بني على السكون او بني على السكون هذه الحاله الثانيه اذا ما لم حال الثالثه ما لم يتصل به واو الجماعه فاذا اتصل به واو الجماعه كيف يكون ادك يبنى, على... يبنى, يبنى على الضم ضربوا ضربوا فهو مبني على الضم وهذا اصل ام على خلاف الاصل مبني على الفتح هو هو الاصل مبني على السكون جاء على اصله مبني على الفتح سيأتي لماذا بني على الفتح سيأتي لكن هذا الأصل كثير فيه الكثير فيه لكن مبني على السكون هذا هو الأصل في كل مبنيين والأصل في المبنيين أن يسكن, أن يسكن. إذن هذا هو الأصل ما ينبغي أن نسأل لكن إذا اتصل به واو الجماعه نحو قولك ضارابون ضربوا. ضربوا هنا مبني ماذا؟ هنا إما أن تقول مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعه أو تقول مبني على الفتح المقدر المانع من ظهوره يشتغل محل بماذا؟ بحركة المناسبة لواو الجماعه أو تقول مبني على الفتح المقدر هكذا إذا شيء تختصر فلذلك قالوا ما لم يتصل به واو الجماعه فإنه آنذاك كيف يكون مبنياً على الضم. ثم مما ينبغي أن يعلمه الطالب أن علماء النحو اختلفوا في حكم الماضي لماذا اختلفوا فيه؟ لأنه لا يستقر على حالة واحدة وليست له حالة واحدة لأنه يتنوع الحالة الأولى ركزوا معي أن يكون مبني على الفتح دائماً مبني على الفتح دائماً ثم كيف يكون هذا الفتح؟ كيف تقول طارة يكون ملفوظا به؟ طارة يكون ملفوظا به؟ هل ضربة مثل ضربة؟ فهذا ملفوظ به الفتح ملفوظ به وطارة يكون مقدرا وذلك إذا وليه ضمير رفع متعرج رفع متعرج فأنا الفتح مقدر ضربته ضربته فهو ساكن فانه يسكن او اتصل به ويقول جماعه ضرب ضرب فانه ايش يضم فانه يضم نقول ضرب ما انه ايش ولكنه مبني على هذا مبني على الفتح مبني على الفتح ضربه مبني على الفتح لماذا ظاهر ولكن ضربت وضربوا مبني على الفتح كيف هو مقدر. مقدر مبني على الفتح مقدر على آخره من عمد ظهوره يشتغل محل بحرك أو بالسكون المحل بالسكون العارف قل آه كذا أحسن من عمد ظهوره يشتغل محل بالسكون العارف لأن هذا السكون عارف طارئ اما هو ضرب مبني على الفتح لكنه اذا اتصل بضمير, بضمير رفع قلت ضارب اذا هذا سكون عارض وطارئ ولا كان هناك اصلي هذا عارض وطارئ اما الاصل مبني على الفتح كذلك اذا اتصل به واو الجماعه نقول ضارب ضربوا هذا ضارب مبني على الضم لماذا الاتصال بالواو الجماعة. الجماعة ولذلك نقول مبني على السكون المقدر عفوا مبني على الفتح المقدر على آخره آخر, آخر الفعل آخر الفعل, آخر الفعل على آخره منع من نظوره ماذا اشتغال المحل بالسكون العارض أو إذا كان الواو كذلك الحركة اللي هي الضمه مبني على السكون لماذا قلنا لكراهات التوالي أربع حركة. حركات أو متحركات واضح وفي ضرب ماذا نقول هذا ضربته ماذا نقول في ضربه مبني على الفتح المقدر في آخره أو قل على آخره جائز الوجهان منع من ظهوره من ماذا اشتغال محل بحركة المناسبة, المناسبة. سند ضربت مبني على الفتح المقدر من عمده ونشتغل المحل بالسكون العارض بالسكون العارض واما في الضم ضرب مبني على الفتح المقدر من عمده ونشتغل المحل بحركه المناسبه ايش هي الحركه المناسبه هنا الواو الحركه التي تناسبها ماذا الضمه ولذلك كما سبق ان قلت لكم عدة مرات على أن الضم عند السلوية يسميها واو صغرى والفتحه يسميها ألفا صغرى والكسره يسميها ياء صغرى ياء صغرى فلذلك نقول مبني على الفتح ظاهر ومبني على الفتح المقدر لاتصاله بضمير الرفع ولاتصاله بواو الجماعة نقول هذا المناسبه وهذا نقول أيضاً لاشتغال محل السكون العام في إشكال واضح لأمر نعم واضح يا محمد طيب اعيد كيف غير واضح ضربة مبني على ماذا مبني على الفتح مبني على الفتح نقول في الاعراب فعل ما مبني على الفتح إذا اتصل به ضمير رفع تو ضرب تو نقول مبني على الفتح المقدر لان الفتح غير ظاهر مقدر هنا مبني على الفتح المقدر ما الذي منع من ظهور هذا الفتح ما الذي اشتغال المحل لان المحل مشغول بماذا او السكون السكون العارض شنو هو السكون العارض هنا ضرب ضرب سكون سكونه عارض اما هو الاصل با كيف كانت مبني على الفتح كذلك نقول في ضرب مبني على الضم لماذا؟ لي... لاشتغال محل لماذا؟ بالحركة المناسبة لماذا؟ لي... للواو ما هي الحركة التي تناسب الواو؟ طبعا. الضم في إشكال؟ واضح الآن إذن نركز معنا فقط ولا طالب علم محروم إلا أنه هنا أسئلة تريد علينا أو قل يريد علينا سؤالا السؤال الأول على الفعل الماضي لماذا بني على حركه والم يبنى على السقوط لماذا بني على الحركه والم يبنى على السقوط وانتم تعلمون انو مالك ماذا قبل وفعل امر ومضي بنيا وفعل امر ومضي بنيا طبعا اذن هو فعل ماض كيف هو مبني لكن الاصل المبني ان يكون مال ولذلك المعلم قال والأصل في المبني أن يسكنها لكن هنا لم يبنى على السكن بني على الفتح فعندك سؤال سؤال أول لماذا كانت الحركة خصوص السؤال أول لا سؤال أول لماذا بني على الحركة ولم يبنى على السكن واضح محمد لماذا بني على الحركة ولم يبنى على السكن قلنا ضرب مبني على ماذا على الفتح مع ان المبنيات كلها ينبغي ان تكون مبنيه على ماذا على السكون والاصرف المبني ان يسكن فلماذا اذا هذا سؤال أول. السؤال الاول السؤال الثاني لماذا كانت الحركه خصوصا فتحة ولم تكن ضمه ولا كسرة؟ إذن هما سؤالان ومعلوم أنه سبق عن قلنا بأن الأصل في الاسماء ماذا؟ الاعراب الأصل الأسماء الاعراب والأصل الافعال البناء والأصل الحروف ماذا أيضا؟ البناء والأصل الأفعال البناء ما عاد المضارح في بعض الصوره ولذلك قلنا سابقا نذكر الأبيات التي ذكرت لكم عدة مرات وهذه الأبيات حفظت من فمي شيخنا الشيخ عياد وحفظناها وحفظوها أنتم أيضاً. ولم أقف عليها احفظوا عليه، احفظوه. والاسم إن على السكون يبنى فيه سؤال واحد في التعنى والفعل والحرف إذا ما بنيا على السكون لا سؤال آتية لأنه جاء على اصل وإن على حركة كضربة فيه سؤالان وقيت الغضب، سؤالان وقيت الغضب. أسئلة ثلاثة في الحركة كأين أمس حيث يد الفطنه أين؟ من يعرف؟ أمس من يعرف؟ حيث يبني على الضرب فإحفظوا هذه الأبيات واضح؟ طيب قلنا والفعل إذا ما بني على السكون لا سؤال أتيها وإن على حركة كضربان فيه سؤالان وقيت شو هما السؤالان؟ هو الأول اللي قلنا لماذا بني على الفتح المبنى على السكون مع معانا في المبني يعني يسكن ولماذا كانت الحركة خصوصا فتحه ولم تكن ضمه ولا كسر ما هو الجواب الجواب ان يقال بني عن الأول بني على حركة للمزيّة التي حصلت له على ماذا حصلت له على فعل الأمر بوقوعه موقع المضارع بوقوعه موقع المضارع في كوني كل من الماضي والمضارع يقع صله وصفه وخبرا وحالا وشرطا وجزاء ها هذا احفظه جيدا في كون كل من الماضي والمضارع يقع صله وصفه وخبرا وحالا وجزاء خمسه اشياء وشرط وجزاء نعم ستة أشياء في كون كل من الماضي والماضع يقع سلطة وماذا آخر وصفة وخبرا, وخبرا وحالا, وحالا وشرطا, وشرطا وجزاء ستة أشياء فعل ستة, ستة أشياء ستة اشياء ويجمع هذا قولهم الذي طلع على سطح بني نزل وقد كري ان جاءني أكرم احفظوا هذا واستخرجوا منهم ماذا هذه الامثله الذي طلع الذي طلع على سطح بني نزل وقد ذكرها ان جاءني اكرمته ان جاءني اكرمته هذا المثال الذي ذكروا كما يقال في الماضي يقال في المضارع الذي يطلع على سطح يبنى يعني تقلبه الماضي إلى المضارع الذي طلع على سطح بني نزل ينزل وقد كره يكره هكذا قلبه كله إلى المضارع فلذلك قلنا للمزيئة التي حصلت له على الأمر إيش هي في كون كل من الماضي والمضارع يقع صلة وصفة وخبرا وجزاء. وشرطا وجزاء وحال وشرط وجزاء ويجمع ذلك قولهم الذي طلع على سطح بنيا نزل وقد كريه ان جاءني اكرنتو اتمان كتبت المثال طيب كتبت المثال الذي طلع طلع ايش يا ما معنى هذا المثال ما معنى هذا المثال الذي طلع على سطح بنيا نزل وقد كريه ان جاءني اكرنتو هذا المثال يجمع وقوع الماضي وقوع الماضي موقع الأمر المضارع في هذه الأشياء فالمضارع معرب ولا مبني معرب إلا في بعنصوره وما أشبه الشيء لا أقل أن يبنى على ثقر الحراكة فلذلك قالوا الذي طلع على سطح بني نزل وقد كني إن جاءني أكرمت فهمتم هذا المضارع التي لماذا بني قل ما للمزية المزية التي حصلت له على ماذا على الأمر في كون كل من الماضي والمضارع يقعوا صلة يعني يشتركان في كونهما يقعوا صلة وصفة وخبرا وشرطا وجزاء وحالا وشرطا وجزاء ويجمع ذلك قولهم الذي طلع على سطح, على سطح بني, بني, بني, نزل بني, بني نزل وقد كره ان, جاء إن جاءني اكرمتم هنا يقال ما وجه هذا المثال وما دخل هذا المثال ليبين لك على ان المضارع معرب والماضي اشبه المضارع في كونه يقع صله وصفه وخبر ومن اشبه الشيء يعطى اذا لم يعرب لا اقل ان يبنى على ثقل الحركه واضح في إشكال يا عثمان ها ما في اشكال ما في طيب محمد فين القصد نحن ذكرنا سؤالين السؤال الاول الان الجواب عليه فكان الجواب قلنا علاش لماذا بني على الحركه لماذا بني على الحركة ولم يبن على السكون؟ قلنا الجواب إن له مزية، عنده مزية على الأمر. شنو هذه المزية؟ في كون الماضي والمضارع يشتركان في كما يكون الماضي سلطاً يكون المضارع سلطاً، وكما يكون الماضي شرطاً يكون المضارع شرطاً، وكما يكون الماضي خبرا يكون المضارع أيضاً خبراً، وكما يكون الماضي حالاً يكون المضارع حالاً. وكما يكون الماضي شرطا يكون المضارع شرطا وكما يكون الماضي جزاء يكون المضارع جزاء واضح في اشكال فاذا المضارع المضارع كيف هو معرب ام مبني معرب والماضي اشبه المضارع في هذه الأشياء في الذي اشبه الشيء لا اقل لا اقل من ان يبنى على ماذا على ثقل الحركه ما لم يعرب اذن اقل شيء لا بد ان يبنى على حركه لكونه اشبه المضارع. ما فهمت الان ها فهمت الان آه طيب واضح طيب بقي لنا ان نقف مع هذا المثال الذي يجمع ما ذكرنا له ما معنى قولهم الذي طلع الذي طلع على سطح بني نزل وقد كره إن جاءني أكرمتوا، بحاولوا قبل الدرس مثل هذا، حاولوا يعني جلسوا مع مع بعضكم بعضه والمناقشة مع السالم مع سيمو سعيد، وجلسوا مع بعضكم، بحاولوا نقاش إن شاء الله. فهنا نقول ما معنى هذا المثال؟ معناه أن طلع أن طلع في علمان، ولكنه سيناء الموصل الذي طلع. يعني اسم موصول لا بد له من سلا، وكله هاي الزم بعد وصلة على ضمير لايقن مشتabela سلا الموصول لا بد منها اسم موصول يحتاج إلى سلا تقول جاء الذي هل المعنى واضح؟ لا مشي واضح جاء الذي شو الذي؟ جاء الذي كان معنا بالأمس هذه كان معنا بالأمس هذه سلا الموصول فالذي طلع الذي طلعة على طيب إذا فطلعة في الماضي وقع ماذا صلاه للموصول صلاه للموصول بني هذا وقع صفة هذا وقع صفة نعت الذي طلع على سطح نزل هذا خبر الذي اسم موصول الذي مبتدا الذي طلع على سطح بني نزل وقر كريه كريه ايش الجمله حل. والحالة هذه كريَّ إن جاءني ام حرف شرط جازي كما سيأتي إن شاء الله جاء فعل ما هو فعل الشر فعل الشر أكرمته ما هو اكرم جور الشر في إشكال يال ركزوا واكتبوا حول هذا المثال الذي طلع على سطح البني نزل وقت كريَّ إن جاءني أكرمته الذي طلع رقم واحد فوق طلع فوق طلع اعمل هذا ماذا تعمل هناك سيلة سيلة اعمل سيلة يعني صيلة طلع اكتب عليها سلة نزل اكتب فوقها صفة عفوا عفواً بنية بني. بني اكتب فوقها صفة. نزل اكتب فوقها خبر كريه اكتب فوقها حال جاء اكتب فوقها شرط اكرام اكتب فوقها جواب الشرط والجزاء جواب الشرط واضح هذا إن شاء الله بهذا ال... ها؟ واضح الآن لا. الذي طلع على سطح بني نزل وقد ذكرها إن جاءني أكرمته. اكرمته واضح الآن السؤال الجواب لا. لا. ولماذا بني على الحركة هذا هو الجواب بني على الحركة للمزية من أجل مزية حصلت له على الأمر الأمر لا يمكن أن يقع سلطا وصفة وخبرا وشرطا وجزاء يعني كما وقع إيش؟ كما وقع المضارع الماضي فإذا الماضي له مزيع الأمر اشبه المضارع في هذه المسائل فما دام أنه اشبه لا أقل من أن يكون مبنين عن الفتح لا أقل لا أقل واضح طيب بقي لنا جوابا الجواب الثاني ماذا نقول في الجواب الثاني شنو هو الجواب الثاني بدك اولا لماذا كانت الحركه خصوصا فتحه ولم تكن ضمه ولا كسره الجواب كانت الحركه خصوصا لخفتها وثقل الفعل وثقل الفعل ولو بني على الضم او لو بني على الكسر ايضا لجتمع ثقلان ثقلان نجتمع ثقلان الثقل الأول ما هو الثقل الأول ثقل الفعل ما. والثقل الثاني ما هو ثقل الضم والكسر فأعطي الثقيل لي ماذا يخفل. للخفيف ليقع التعادل بينهما واضح حثمان واش واضح لغيك تقولي ان شاء الله ان شاء الله قولها تحقيقا ها؟ انت واضح نزيد لماذا كانت الحركه خصوصا فتحة قلنا ضارب ضارب ولم نقل ضارب دون أن يتصل فيها ولم نقل ضاربي قلنا ضارب مبني على الفتح لماذا قلنا لأن كونه خاص مبني على الفتح لخفة الفتحه وثيقة الفعل لخفة الفتحه وثيقة الفعل فلو بنينا الفعل على الضم لجتمع ثقلان ثقل الفعلي وثقل الضم ولو بني على الكسر لجتمع ثقلان ثقل الفعلي وثقل إيش؟ الكسر واضح؟ طيب أنا كنت سمعت بيتا من أحد مشايخنا لماذا بني على الفتح في الماضي لماذا بني على الفتح وهذا البيت احفظوه وطبعا أشكر من علمك أن الفضل شيخ عياد رحمه الله تعالى ولازلت أدعو له في سجلي رجل استفدنا منه في علم الآلة كثيرا رحمه الله تعالى رحمة واسعه والله لو كان الإنسان يفدي واحد بحياته لفديته أقولها بدون مجاملة الرجل كان من الصالحين والرجل كان رجع للحق على كل قال والماضي مبني على الفتح وجب والماضي مبني على الفتح وجب لحل المضارعه فيما وجب والماضي مبني والماضي مبني على الفتح واجب لحله المضارعه فيما وجب هذا الرجل هذا الشيخ كنا اذا سمعنا من فنه شيئا نحفظه دون ان نكتبه والله هذا الرجل كان من الصالحين ولا أقولها مبالغة أي بيت يقوله إلا ونحفظه أنا شخصيا أتكلم عن نفسي أي بيت يقوله إلا وأحفظه وأي قاعدة يقوله إلا وتحفظ نسجل ولكن تحفظ حين يعني الرجل كان نيته نشر العلم وتثقيف الناس وتدعيم الأخلاق الفاضلة ويحاول أن يعلم فعلا على صعوبة في طريقة التبليغ للقدامى، فعلى كل افهموا لهذا البيت. والماضي مبني على الفتح وجد مبني على الفتح واجب، مبني على الفتح. سواء كان ضاير أم مقدر. لماذا؟ لحله المضارعة في مواجه. معنى لحله المضارعة؟ لوقوعه موقع المضارع. واضح محمد؟ لحله المضارع في ما وجد لحله أي لوقوعه موقع المضارع في كونه يقع صلطا وصفطا وخبرا وحالا وشرطا وجزاء واضح العجوز؟ نعم. هل واضح لا؟, لا. الماضي من الفتح لماذا واجب الفتح؟ لأنه أشبه المضارع في ماذا؟ في ماذا أشبه المضارع؟ في كونه يقع صله وصفة كما يقع الماضي صلا يقع الآن قلت لك كما يقع الماضي صلا يقع المضارع صلا كما يقع يقع المضارع يعني الماضي شرط يقع كذلك هو شرط كما يقع خبر يقع هو خبر كما يقع حارن يقع هو حارن فإذا لحله المضارع في ما اي أي لوقوعه موقع المضارع في ما ذكر واضح أتى واضح أتى طيب الصفة واضح اذا اعيد والماضي مبني على الفتح وجب لحله المضارعه في مواضع بقى ما فهمتيش طيب الان هذه اسئله او هما سؤالان وهذا هو الجواب اذا كان مبني على الفتح اذا السؤال الان متى يكون الفعل الماضي مبنيا على الفتح هذا هو السؤال متى يكون الفعل الماضي مبنيا في الماضي مبنيا على الفتح الجواب يكون الفعل الماضي مبنيا على الفتح لفظا او تقديرا في موضعين ولا بد من هذا لفظا او تقديرا في موضعين والان احاول وابسط اكثر حاول او بست اكثر ركز معي محمد حاول او أكثر اكثر متى يكون الفعل الماضي مبنيا على الفتح الجواب يكون الفعل الماضي مبنيا على الفتح في موضعين في موضعين ركز معي الموضع الأول إذا لم يتصل باخره شيء ضرابه تصل باخره شيء تصل باخره شيء لا. ابدا إذا،, اذا لم يتصل باخره شيء أو قول إذا شئت ان تقول صحيح الآخر أو قول إذا لم يتصل به واب الجماعة ولم يتصل به ضمير متحرك وكذلك كل ما كان في آخره لم يتصل به كل ما كان في آخره لم يكن في آخره في آخره واب ولا ها ولا ألف ولا ألف. هذا كيف يكون؟ يكون مبنيين على الفتح، وما كسب ما كسب كسبا مبني على الفتح، ما أغنى عنه ماله وما كسب كسب، ها مبني على ماذا؟ على الفتح متى يكون مبني على الفتح؟ نحن في موضوعي هذا الموضوع الاول شنو هو الموضع الأول محمد؟ إذا لم يتصل بآخر شيء شيء شيء تمام انكر كراء أي شيء. ما في الف ما في ضمير ضمير متحرك ما في الف ما في واو ما في ياء واضح ها طيب الحاله الثانيه او الموضع الثاني اذا اتصلت به تاء التانيث الساكنه مثلا ضربت أعطني مثال من القران فاما من ثقلت ثقلت موازينه ثقل مبني على ماذا مبني على الفتح إذن متى يكون الفعل الماضي مبنيا على الفتح الجواب في موضعين الموضع الاول اذا لم يتصل باخره شيء شيء اي شيء ثانيا ما عدا التاء الساكنه طبعا ثانيا يكون مبنيا على الفتح اذا اتصلت به تاء التانيث الساكنه فاما من ثقلت ثقلت ثقل مبني على الفتح اين هو الفتح على اللام ثقل واضح الان طيب اذا اتصل بالف الاثنين او اتصل بمثلا كيف يكون قالوا اذا اتصل به ألف وإثنين أيضا يكون مني عن الفتح زاد بعضهم هاد. كما قال الله عز وجل فلما ذاق فلما ذاق ها على كل على أن هذه مسألة فيها هاتف في السلطون لا يهمون الآن الآن سجلوا مسألتين فقط أو حالتين الحاله الاولى اذا لم يتصل بالاخره شيء الحاله الثانيه اذا اتصلت به تاء التاديب الساكن وقد يكون الفتح كيف هو الفتح هنا ظاهر ولا مقدر ظاهر وقد يكون الفتح مقدرا لماذا يكون مقدرا لاجل التعظ لاجل التعظ او قل لماذا اغنى اقنى اعلى ابنى اجلى هذه كلها مقدر لثقل ماذا شنو هو عفوا لاجد التعذر وقد يكون رضي لثقل ايضا قد يكون مقدرا لثقل او قد يكون للمناسبه قد يكون أيضاً مقدراً للمناسبة إذا اتصل بإياش واو الجماعة احسنت واو الجماعة فالمقدر إما أن يكون للتعذر واما ان يكون للثقل. للثقل وإما أن يكون للمناسبة للمناسبة, للمناسبة. للمناسبة. هذه ثلاثة إما للتعذر وإما للثقل وإما للمناسبة, للمناسبة. إذا كان الفعل في آخره ألف هذا للتعذر وإذا كان الفعل في آخره يا هي واو فهذا للثقل وإذا اذا به واو جماعه هذا للمناسبة سبب ماذا؟ واو جماعه واضح؟ طيب اما اذا كان ألف مكسور او يا اوه واو فأحدهما للثقل هو ما لثقل الواو و هو للتعذر تعذراً في الالف استثقال في الواو والياء فخذ مثال كقال موسى معشر اليهود قد ياتي محمد ويغزو من جهه اذا هذه الحاله الاولى مع الماضي يبنى على ماذا على الفتح في موضعين والبناء سواء كان ظاهرا او مقدرا والمقدر اما ان يكون للتعذور واما ان يكون للثقل وإما أن يكون للمناسبة للمناسبة واضح في إشكان واضح سهل سهل جدا جدا ركز فقط ركز فقط طيب عندنا الحالة الثانية يبنى على السكون متى متى يبنى الفعل الماضي على السكون نعم إذا التقى به إذا اتصل به تاء الفاعل أو تاء المحركه قلت تاء المحركه لأن هذا يبنى تقول ضربت ضربت ضارب ضربتما ضربتم ضربتن توم تنا هذه كلها كيف تكون مبني على ماذا مبني على السكون لأن الاتصال هي بتاء باء نحن نتكلم عن الفعل والفعل هو ضرب ضرب الباء اخر الفعل باء اما التاء يعني اما ان تكون تاء محركة يعني فقط او إما ان تكون فاعل فلذلك نقول مبني على السكون متى اذا, إذا اتصلت به بتاء المحركة آه. تاء محركه قال الله عز وجل ه طيب نيجي قل الله عز وجل أنعم أنعمت أنعمت عليه أنعم هي أنعم لكن لما اتصلت بتأتني عفوا لما تالت بتأت المحركة أنعمت تا أنت بنية على على ماذا على السكون أنعمت وكذلك إذا اتصلت به نون النسوة نون النسوة قال الله عزوجل فأفرنا فأفر فأفر أفرأ أفرأ من علفت لكن اتصلت به نون النسوة بني على السكون ونون النسوة كيف يكون فاعلًا يكون فاعلًا من باب لأن نون النسوة هذه مسائل مختصة بالرفع ألف الاثنين ووو الجماعة وتاء الضمير وياء المخاطبه المخاطبة النسوه فخمسة تون مختصة تون بالرفع ألف الاثنين ووو الجمع النسوه وياء المخاطبة وتاء الضمير فحفظنا الرطابة كما سياتيكم إن شاء الله في الضمير اذا يبنى على السكون الفعل الماضي يبنى على السكون متى؟ إذا اتصل به إذا اتصلت إذا بتاء المحركة بتاء محركة سواء كان الفاعل أو الغير طيب أو إذا اتصلت به اتصلت نون نسواء نون نسوة. هل هناك شيء آخر يعني هناك شيء آخر من يذكره منكم ها إذا اتصلت بالفعل يكون الفعل مبنيا على السكون يعني من يذكره منكم ها إذا اتصلت بالفعل يعني إذا اتصلت تاء فتوحة ولا يعني عفوا مكسورة ولا مضمومة يعني يكون الفعل مني على ماذا مني على السكون إذا اتصلت به نون نسواء مني على السكون بقى حالات أخرى هي بقى حالات ولكن هذه ضرورية تكون تعرفوها أغلق الباب بقى حالة أخرى هي إذا اتصلت به ناء التي تكون فعل اذا اتصلت بنا التي تكون فاعله لاننا لا كما تكون فاعلا تكون, تكون مفعولا وتكون مجرورا ها الشيخ ابن مالك للرفع والنصب وجر نا صالح نا صالح للرفع والنصب والجر ضرب نا لاحظ ضربنا فانا هذه ما موقعها في الإعراب اذا نبني بنها السكون فاعل فاعل مبني على ماذا على السكون الميت في محل رفع واضح اذا كان بالفتح تكون اذا كان بالفتح إذا قلنا ضربنا يكون مفعولا لاحظ يا ولاد سياتيكم ان شاء الله في باب ال الفاعل وفي باب نائب. تقول وفي المفعول في به أيضا ضربنا زيدون أين الفاعل؟ هو زيدون هنا ما موقعه في الاعراب مفعول, مفعول به وإذا قلنا ضربنا زيدا ما موقعه زيدون في, في الاعراب مفعول. مفعول به واين الفاعل؟ نا نا واضح إذن هناك قاعده افهموها جيدة وهذه القاعده ان شاء الله هي في الحقيقه من يستعجل شيء قبل اوانه بتربيه حرمان ولكن لا الان نحن نستعجلها ان شاء الله توطيضا لما سياتي وتسهيلا عليه ما, ما هي هذه القاعده ربي عز وجل يقول ووضعنا عنك ووضعنا هنا ايش هو كيف ان فاعل فاعل والفعل الماضي كيف هنا مبني على السكون خذوا قاعده الفتح ان قدم على نون الضمير يعرب مفعولا به الفتح ان قدم على نون الضمير يعرب مفعولا به وان تقدم عليه السكون يعرب فاعلا واضح الفتح ان قدم على نون الضمير يعرب مفعولا به وإن تقدم عليه السكون يعرب فاعلا بشرط بشرط أن يكون ألفا من أصول الكلمه بشرط أن لا يكون ألفا من أصول الكلمه هذا سيأتي إن شاء الله عندما نصل إلى الفاعل وإلى المفعول به والنائب نبين هذا جيد ولكن لا بأس إذا شئتم إذا كان عندكم هم عالية هناك ابيات اذا شئتم تحفظوها وهي تفرق بين هذا الذي ذكرت لكم فهمتم الان فهمتم هذا اذا قلنا ضرب مسافه اغلق الباب ضربنا ضربنا فعل ما كيف هو هنا مبني على السكر هنا ما موقعه في الاعراب فاعل ضربنا زيدا زيدا هذا المفعول وضربنا زيد فبمجرد ما تجد ضربنا يعني الكلمه التي تاتي تكون ايش مرفوعه ضربنا اذا الفاعل متاخر وقد يجاء بخلاف الاصلي وخلاف الاصلي أن يتقدم المفعول على الفاعل مع ان الترتيب الاصلي ايش ينبغي أن يكون ان يكون الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به ولكن قد يجيء بخلاف الاصلي وقد يجاء بخلاف الاصلي واضح؟ لأن خلاف الأصل أنواع لا يومون الآن. فإذا إذا قلنا ضربنا الكلمة التي تليها تكون منصوبة ولا مرفوعة. ضربنا الكلمة التي تليها. كلمة تكون منصوبة لأن الفعل مين؟ ضربنا. كلمة التي تليها مر منصوبة ولا مرفوعة؟ مرفوعة لأنها فاعل انظر دائما لي الفعل ضرب. الباء الباء العامل الباء. قد المثال الباء إذا كانت الباء مفتوحة النون ستكون مفعولاً به والكلمة اللي تاتي هي الفاعل والفاعل يكون مرفوعاً الصغار يا لبيب الفاعل مرفوع والمفعول منصوب وإذا كانت ساكنة إذا كانت ساكنة الكلمة ساكنة ذا رب ناء نا فاعل واضح لا. طيب أنا عندي بعض الأبيات هي أبيات كثيرة يعني لكن كل تقدم اذكر لكم ثلاثه خاص في هذه القاعده التي ذكرناها ان قدم الفتح على نون الضمير ان قدم الفتح على نون الضمير اذا قلنا ضربنا ضربنا الفتح واللي علبة إن الباء ان قدم الفتح على نون الضمير يعرب مفعولاً يعرب مفعولاً فذاك مش طاهر قد على الضمير، يعرب مفعولاً فذاك مش لعل هكذا أو مشطان. لعل هكذا وإن تقدم السكون مطلقاً وإن تقدم السكون مطلقاً ضربنا واضح محمد ركز معي في البيت الأول إن قدم الفتح على نون الضمير فهم نون الضمير اعطني مثل إن قدم الفتح ضربنا ضربنا نا كيف تعرب يعرب مفعولا فذاك مشتهر مشتهر مش الان تذكرتها مشتهر ان قدم فتح على نون الضمير يعرب مفعولا فذاك مشتار واضح اذا تقدم الفتح على نون الضمير فين نون ضرب نا هذا نون الضمير هذا ضمير نا ضرب تقدم عليه الفتح يعرب ماذا ذكر الضمير نا كيف يعرب مفعول به فذاك مشتار واضح لا. وان تقدم السكون مطلقا وإن تقدم السكون مطلقا كتبت طيب وإن تقدم السكون مطلقا يعرب فاعلا وكن محققا وإن تقدم السكون مطلقا يعرب فاعلا وكن محققا يعني محققا في هذه المسائل هم بيتان يزيد البعض بيت آخر لا هناك بيت آخر إن شاء الله عندما نصل إلى باب الفعل أو يكفيكم هذا يكفيكم هذا قل إن قد ديمال فتح على نون الضمير وان تقدم السكون مطلقا يعرب فاعلا بشرط أن, بشرط أن يكون غير ألفي بشرط أن يكون غير ألفي بشرط أن يكون غير ألفي ومن أصول الكلمات فعرفك هذا البيت الأخير خليه يعني احتل سيأتي إن شاء الله دوره بشرط أن يكون غير اليفي ومن اصول الكلمات فعلي. اذا الآن عرفنا القاعدة عرفنا القاعدة قاعدة وإن قدم الفتح علنا الضمير كيف يعرب يعرب مفعولا مش فذاك مشطه وإن قدم السكون المطلقا يعرب فاعل فكن محقق. وكن محققة واضح حتى البيت ثالي فوق وإن تقدم السكون مطلقا ضرب ضرب لا. السكون يعرب فاعلا فين لقى العربه فاعل نا واضح ولا؟ لا إذا لم تفهم بهذه الطريقة وقال بعد هذا البيان من البيان طيب ايضا عندنا الماضي يبنى على ماذا على الضم حالة ثالثة يبنى على الضم متى يبنى على الضام؟ إذا اتصلت به والجمعة أو إذا اتصل إما ذكرها وإما أنثها إذا اتصلت به والجمعة نحو قوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ آمَمُوا آمَنَ في عِلْمَارِ لكن اتصل به والجمعة فقلنا آمَمْ عَامِلَ في عِلْمَارِ لكن اتصلت به والجمعة فقلنا وَعَامِلُوا ولذلك نقول هنا اين الفاعل هو الضمير هو هو الفاعل ها واضح وقد يكون مقدر وقد يكون مقدر وتواصل وتواصل ها هنا كيف هو هو مبني على ماذا مبني على الضم المقدر وتواصوا طيب طبعا الفعل الماضي الفعل الماضي هل يؤكد أم لا يؤكد قالوا الصحيح الفعل الماضي لا يؤكد مطلقا بنون التوكيد فلذلك لا يمكن أن نقول ضربا ضربا لذلك هذه قاعدة يقولون بأنها مسلمة الفعل الماضي لا يؤكد مطلقا بنون التوكيد لا يؤكد مطلقا من المنتقل. هذه أحكام الماضي ولها أمثلة أخرى وحالات أخرى خليوا الآن اكتفيوا بهذه الحالات الآن ننتقل إلى أحكام الأمر تعريفه طبعا سبق وننتقل الآن مصطفى ننتقل إلى حالات الأمر واضح؟ أحكام الأمر فعل الأمر تكلمنا على أحكام الماضي الآن الأمر الأمر كيف يكون إذا لم يتصل به شيء يكون مبنيا إذا لم يتصل به شيء كيف لم يتصل به شيء كما قلنا في الماضي السابق بأن كان صحيح الآخر بأن كان صحيح الآخر يعني ما في لا ألف الاثنين ولا والجماعة ولا يعني صحيح الآخر لم يتصل بأخر شيء ولهذا ماذا قال بن بنو آجر الروم ماذا قال والأمر مجزوم أبدا والأمر مجزوم أبدا ممكن بهذه الطريقة لعله تصعب على بعض الإخوة الجدد لا بأس أن نرجع إلى السؤال والجواب سؤال الامر يبنى على ما يجزم به مضارعه الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه يعني المبدؤ بتاء الخطاب في كم صوره في اربع صور يبنى الامر على ما يجزم به مضارعه في المبدوء بيطار الخطأ في أربع صور. من يذكرها منكم؟ أربع صور. الصورة الأولى يبنى على حذف النون. يبنى على حذف النون. الأمر الآن يُبنى على حذف النون. الدريبة. ها؟ الضريباء. الضريباء. إذا كانوا اثنين. بدأنا تقول ضريباني فهو أمر حذف النون. قلت ضريبة هو فعل امر مبني على ماذا على حذف النون نام ها نام نام قوما اقرا اجتهدا استيقظ واضح اذا هو مبني على حذف النون هذه الحاله الاولى الحاله الثانيه يبنى على حذف اخره هذا قل يبنى على حذف اخره نو اخره قد يكون ألف قد يكون آخره واوا قد يكون اخره ياء فقلنا يبنى على حذف اخره كتبت الصوره الثانيه ها يبنى على حذف اخره الصوره الثالثه يبنى على السوق يبنى على السكون الصوره الرابعه يبنى على الفتح يُبنى على الفتح. طبعاً أنا الآن أسأل. ماذا فهمتم هذه الصور أربع؟ ما هي الصورة التي يُبنى فيها الأمر على حذف النون؟ يلا وحدك. اكتب السؤال. يُبنى على حذف النون. ما هي الصورة التي يبنى فيها الأمر على حذف النون؟ السؤال كتبته؟ ها؟ ما هي الصورة التي يبنى فيها الأمر على حذف النون؟ الجواب. يبنى على الامر على حذف النون في مواضع ثلاث يبنى الامر على حذف النون في مواضع ثلاث الموضع الاول اذا اتصلت به الف الاثنين او قل الف التثنيه او قل الف المثنى يعني الحاجه اللي تفهمه وبس اعطيني مثالا نحو ضريبه فهو مبني على ماذا هنا هذه الصورة الاولى مبني على ما reklam على حذف النور والالف فاعل ضمير بارز واضح هذه الصورة الاولى الصورة الثانية اذا اتصل لت تسنه اذا اتصل بي واول جماع هذه الصورة الثانية اذا اتصل بي واول جماع نحو ضريبه ها مبني على ماذا هنا مبني على حذفه النون مبني على حذفه النون والفاعل هو الوضع ضمير الجماعة مبني على السكون في أو الصورة الثالثة إذا اتصلت به يا المؤنثة المخاطبة نحو ضريبي كلي واشربي وقري هذه المبنية على ماذا؟ هذه افعال مبنية على ماذا؟ على حذف النون هذه الصور الثلاث يكون الأمر مبنيا فيها على حذف النون أو نقول قاعدة مختصرة يبنى على حذف النون إذا كان مضارعه من الأفعال الخمسة هذه قاعدة مهمة هذا اختصار اختصرت لكم بدل هذا التفصيل يبنى الامر على حذف النور اذا كان مضارعهم الافعال الخمسه واضح طيب هذه الصوره الاولى ما هي الصوره التي يبنى فيها الامر على حذف اخره لان ذكرنا لكم صورا والان ذكرنا صورا اجماليه مجمله والان نفصل فيها محمد ما هي الصوره التي يبنى فيها الامر على حذف اخره ما هي الصورة التي يبنى فيها الأمر على حذف آخره؟ الجواب يبنى الفعل فعل الامر بحذف اخره اذا كان معتل الاخر إذا كان معتل الآخر انا قلت لكم اذا كان معتل الاخر والبعض قال يبنى في ثلاث صور هي في الحقيقه صوره واحده اذا كان معتل بالواو او معتل بالالف او معتل بالياء لكن نحن جمعناها وقلنا معتل الاخر خشا رمي دعو خشا رمي مبني على حفي حرف حرف العله شنو هو حرف العله اللي حذف هنا ألف. الف ما هو الدليل على ان الالف هي محذوفه الفتحه دليله عليها ها خشى. رمي فعل الامر مغني على حرفي ليه. حرف حرف, حرف العلية. العلية. شنو هو حرف العله المحذوف هنا الياء شنو الدليل على ان الياء مكسره الكسره الكسر. الكسر دليله على ان الياء هي المحذوفه ضو فعل الامر مغني على هذا على حذف حرف العله شنو هو حرف العله اللي هنا الوا. الواو الوا. الوا. شنو الدليل على ان الواو هي محذوفه ضمه ركز معنا مستقر الضمه واضح لا. طيب ما هي الصورة التي يبنى فيها قلنا الأمر على حذف اخر قلنا يبنى حذف آخره إذا معتل آخر إذا كان معطل للآخر إذا كان معطل للآخر وسؤال كان كان ألف في آخره ألف كان في آخره ألفون أو كان في آخره واو أو كان في آخره ي في أيشك؟ ما هي الصورة التي يبنى فيها الأمر على السكون؟ لاحظتم أنني ذكرت لكم صوراً مجملة والآن أفصل فيها لاحظت محمد؟ ذكرنا صور مجملة في الأول في الأمر ثم الآن أفصل. ها؟ لاحظتمها؟ طيب ما هي الصورة التي يبنى فيها الأمر على السخون؟ إذن كان صحيحاً؟ طيب قول اسمع اسمع أسمع يتصل قوم يبنى الأمر على السكون إذا كان صحيح الآخر ولن يتصل باخره شيء لاحظ شيء أنكر نكره يعني كل ما سبق لك من ألف وواو ويا وواو شيء ها شيء اذا نقول يبنى علي. قل قل, قل قل هو الله احد قل قل فعل امر مبني على السكون اقرا اقرا باسم ربك اقرا فعل امر مبني على السكون واسجد واقترب سجود فعل امر مبني على السكون اقترب فعل امر مبني على السكون فاذا يبنى على السكون في مواضع او قل في موضعيني أذكرني الان في موضعين الموضع الأول هو هذا ما هو الموضع الثاني هذا هو الموضع الأول لي موضوع نعم. أذكر لي موضع الثاني نعم أذكر يكتبنا واذكرنا واذكرنا ما يتلى في بيوتكنا واذكرنا الخطاب لمن للنسوة ضربنا أه؟ واذكرنا فاذا مبني على ماذا مبني على السكون لاتصاله بنوني النسوة فيمكن أن نقول في السؤال ما هي الصورة التي يبنى فيها الأمر على السكون الجواب يبنى الأمر على السكون في موضعين في موضعين الموضع الأول ما هو اذا كان صحيح آخر ولم يتصل باخره شيء الامثله التي ذكرنا لكم وامثله كثيره قل اقرا نام سجود اقترب تعلم او الحاله الثانيه اذا اتصلت به نون النسوه نون النسوه ذكرنا ضربنا وقرنا. ها وقرنا و... لا وقر هذا الفعل أه؟ أه. قل لاحظتم لاحظتم ماذا اذا كم صورة صورات صورات لعل هذه احتاج المثال الذي ذكرت نعم حتى المثال الذي ذكرت كذلك عندنا ماذا عندنا بقية صورة اخرى ما هي الصورة التي يبنى فيها الأمر على الفتح ما هي الصورة التي لم نقلها ها؟ هذه لم نذكرها ما هي الصورة التي يبنى فيها الأمر على الفتح الجواب وهذه هي الأخيرة الصورة الأخيرة تأكدت منها لم تذكر لم تذكر ما, ما هي الصورة التي يبنى فيها الأمر على الفتح الجواب ما هو الجواب عمي صمد عم ما هو الجواب لا محمد سعيد ما هي الصورة التي يبنى فيها الأمر على الفتح أه؟ قل أه؟ قل مستطفى لعلها رمية من غير رمية قل انت شو اسمك انت؟ أحمد. أحمد. يلا. أنك ذهبت فعلي. ما هي الصوره التي يبنى فيها الامر على الفتح الجواب يبنى الامر على الفتح اذا كان مسندا للمفرد المذكر واتصل به نون التوكيد المباشر هذه حقيقة أو هذا هو الجوع لا نعم يبنى أم الأمر أم على الفتح أم إذا أم كان مسندا للمفرد المذكر واتصل به نون التوكيد المباشر ثقيله كانت أو خفيفة خلاص لأن من قلنا نون البعض يقول إذا اتصلت به نون التوكيد ولكن إذا قلنا نون يعني نقصد الثقيلة والخفيفة يعني مشددة وغير مشددة واضح؟ اعيد السؤال ما هي الصورة التي يبنى فيها الأمر على الفتح؟ إذا كان مسجد للمفرد المذكر واتصل به نون التوكيد المباشرة مباشرة مطلقة. مطلقة كيف يعني مطلقة الصور كانت خفيفة وثقيلة واضح اذا في إشكال هل بالله عليكم عندكم إشكال في هذا هناك أبيات يعني في هذه الصور كلها جاءت أبياتها يقول مثلا والأمر مبني على السكون لا الأول يقول والأمر مبني على ما يجزم به مضارعه أيام يفهم والأمر مبني على ما يجزم بى مضارعه أيامني يفهمه كسم وصلي وخش وابع ورغبو كسم وصلي وخش وابع ورغبو وكرغابة وكرغابية زينبو ها أعيد البيتين والأمر مبني ما يجزم به مضارعه أيامني يفهمه كسم وصلي وخش وابع ورغبو ورغبو زين و كرغابه و كرغابي و كرغابه و كرغابي يا زينب اعدل الامد اعدل بيتين يا ممسعي والامر مبنيون على ما يسالوني ضارعوه و كسوم و صلي وشهر و كرغابه و كرغابي و كسوم لا ما يملكش لو كسوم كسوم و صلي وشهر لا يفتزل والأمر مبني على ما يجزم به مضارعه يا من يفهم يا من يفهم كسب وصلي وخشى ودعو وارغب وكرغب يا زينب واضح؟ وقال آخر والأمر مبني على ما به قد والأمر مبني على ما به قد بني أو جزم مضارع فقد بني أو جزم مضارع فقد واضح والأمر مبني على ما به قد بني أو جزم مضارع فقد يجزم مضارع بحذف حفل إلا كذلك الأمر يبنى طيب واضح الآن في إشكال ممكن اعطيكم تحصيلا ها حصله الحاصل أن يقال يبنى فعل الأمر على ما يجزم به مضارعه إذا كان مبدوء بتاء الخطاب في أربع حالات هذا هو التحسن عليه جيدا يبنى فعل الأمر على ما يجزم به مضارعه المبدوء بتاء الخطاب في اربع حالات الحاله الاولى يبنى على حذف النون الحاله الاولى يبنى على حذف النون متى يبنى على حذف النون في ثلاثه مواضع او في ثلاث مواضع في ثلاثه مواضع الموضع الاول اذا اتصل به ألف واثنين نحو الضريبة الموضع الثاني إذا اتصلت به واو الجماعة الموضع الثالث إذا اتصلت به ياء المؤنثة المخاطعة, المخاطعة هذه الصورة اولى واضح طيب الصورة الثانية يبنى على حذف آخره يبنى على حذف آخره متى اذا كان معتلا بالالف او بواو او بيا اذا كان معتلا او قل اذا كان معتلا بالالف او بالواو او بالياء خش ادعو ها رغبي رمي سع سا, سا غزو رمي خش غزو رمي اذا كان معتل بالالف او معتل بالواو او معتل باليا هذه الصورة كم؟ صوره ثانيه الصوره الثالثه يبنى على السكون اذا كان صحيح الاخر ما لم يتصل باخره شيء او احفظ درسك او اذا اتصلت به نون النسوه هو نفسه الفعل نفسه الذي ذكرناه احفظ ماذا تقول احفظنا احفظنا احفظنا ها بقية صورة رابعة ما هي؟, ما هي. يبنى على الفتح في موضعين أو لا في موضع واحد؟ في, في موضع واحد متى؟ إذا كان مسندا للمفرد المذكر واتصلت به أو قل اتصل بنونيتوكت كانت المباشرة خفيفة كانت أو ثقيلة شكراً الله عفوا ولذلك إذا قبل الملك وآخر المؤكد وآخر المؤكد افتح كبر زن هذا طبعا في تعرفون هذا في نون التوكيد لماذا قلنا النون نون التوكيد المباشرة لماذا قلنا المباشرة تكون مباشرة بالفعل مباشرة احترزا من النون غير المباشرة ولكن حذفت وبقيه الحركه المجانسه لتدل على المحذوف مثلا بقيه الفتحه لتدل على ان الالف هي المحذوفه والفتحه دليله عليها وبقاء الكسره ايضا لتدل على ان الياء هي المحذوفه ولذلك نقول والكسره دليله على عليها على الياء والضمة ايضا بقيت لتدل على ان الواو هي المحذوفه ونقول عليها ماذا نقول عليها والضمه دليله عليها لذلك بين هذا المبارك في نون التوكيد لمنشاء شاء ان يرجع اليه ولم تقع خفيفه بعد الالف لكن مهم بنوع أجر دقل قال كلمه واحدة قال كلمه واحده ولم يقل الا جمله واحده من يذكرها في هذا الذي ذكرنا لكم الاجر قال جمله واحده ما هي <تصفيق> والامر مجزوم ابدا والأمر مجزوم ابدا لا بد لنا نقف عند هذه الفقره ركز معي والامر مجزوم ابدا الجزم هذا من علامه الاعراب فكأن الأمر معرب مع أن الأمر غير معرب الأمر مبني لماذا فعل هذا ابن أجر؟ هنا نقول واثق الكساء ووافق البصريين عفوا الكوفيين أو نقول تمشي مع الكساء والكوفيين ما هو أصل الأمر عند الكوفيين وعند الكسائي وعند المصنف نفسه ما هو أصل الأمر أصل الأمر عنده لتضرب حذفة اللام تخفيفا إيش معنى تخفيفا لغير موجب يعني كما يقول الحذفة اعتباطا بدون ما يكون هناك إعلان أو شيء حذفة لغير موجب ما كيش حاجة اللي أوجبت عليه أجد تخفيف فقط فبقيت تضرب وطبعا حذفت تت... التال تت... لماذا؟ خوف الالتباس بالمضارع عند الوقف في حالة الوقف فإذا وجدت أنت تضرب تضرب ما عرفت لا ساكنه ولا مرفوعة هل تفرق بين الأمر والمضارع؟ لا هل تفرق؟ لا يمكن أن تفرق تضرب تضرب تضرب, تضرب. إذن هو مضارع فاذن مادم حذفنا اللام لماذا حذفناها تخفيفا لغير موجد فقلنا تضرب, تضرب ما لا ندري ام ضارع هو ام امر فماذا فعلنا حذفنا التام فبقي الضرب العرب لا ترتدئ بساكن ولا تقف على متحرك لا يقرؤون ان الله عليم حكيم وكان الله غفورا رحيما ولذلك يقول رحيما ها فلذلك العرب لا تبتدئ بالساكن هل رايت احد يبتدئ بساكن الضرب لا هذا ثقيل ولذلك ناتي بهمزه تسمى هذه همزه ايش همزة, همزه التوصل نحن نسميها همزه الوصل معنى همزه الوصل لنتوصل بها, بها الى النطق بها النطق بالساكن لان النطق بالساكن صعب والعرب ما كانوا ينطقون بالساكن، ولا أنهم يقفون على متحن، فقلنا ضرب ضرب، هذه همزت إيش؟ همزة الوصل، ولذلك يقول إيش من في شراء كتاب أو شراء مكتبة أو شراء أي شيء؟ يقول من كان بينكما همزة وصل؟ يعني من الذي أوصلك لصاحب المكتبة؟ من الذي أوصلك إلى الكتاب؟ همزة وصل، شو كان همزة وصل بينكما؟ ها؟ يعني الواسطة فكذلك همزة الوسط ناتبها لماذا واسطة للتوصل إلى النطق بالساكن القاعدة المعروفة أن العرب لا تبتدئ بساكن ولا تقف على متحرك. ومن هنا كنا وقفنا على أو سمعنا من شيخنا بيتا شيخنا عياد رحمه الله تعالى سمعنا منه بيتا و. يذكر فيها الابتداء بدون همزة الابتداء بساكن لا يمكن الابتداء بساكن لا يمكن الابتداء بساكن لا يمكن فاتي بهمزه الوصلي فاتي بهمزه الوصلي مهما يسكن فاتي بهمزه الوصلي مهما يسكن اعيد البيت الابتداء بساكن لا يمكن فاتي بهمزه الوصلي مهما يسكن, معين يسكن معين. فأتي بهمز الوصل مهما ممكس. اه نعم فأتي بهمزه الوصل مهما يسكن واضح قاعد البيت ماذا فينت من هذا البيت البيت هذا القاعدة المعروفة ان العرب لا تبدا بساكن ولا تقف على متحرك واضح الابتداء بساكن لا يمكن هاتيه محمد الابتداء بساكن لا يمكن الابتداء بالساكن يمكن ولا لا يمكن مم. لا يمكن, لا يمكن. فأتي بهامز الوصلي مهما يسكن إذا وجدت كلمة مهما تجدها ساكنة فأتي بهامز الوصلي في إشكال؟ ها واضح طيب الابتداء بساكن لا يمكن فأتي بهامز الوصلي مهما يسكن مهما يسكن طيب نرجع لأن نقول فعلى مذهب الكوفيين والكيساء الامر كيف هو معرب ولا مبني معرب, معرب. لأنه مجزوم، ضريب فعنده ضريب كيف عنده ضريب؟ ركزوا معي جيداً الضرب عنده فعل أمر مجزوم بالسكون إذا قلنا مجزوم بالسكون يعني معرأ فهو معرأ وهذا إذا كان صحيح للآخر إذا اتصل به ألف وإثنين أول أو جماعة ويال أو الموانس نقول الضريبا ضريبوا ضريبي فعل أمر مجزوم بماذا؟ بحذث النوم وإذا اتصل به حرف العلاق غزوم مجزوم. رمي اخشاء مجزوم بحذف مجزوم هكذا مجزوم بحذف آخره فهذه الصور على مذهب الكسائي والكوفيين الأمر كيف هو؟ موهرة وعند السبوي ضرب مبني على السكون ضرب مبني على حذف غزور مخشاء مبني على حذف حرف العين فإذا عنده الأمر مبني على السكون إن كان صحيح آخر افضلا او تقدير ومبني على حذف حرف العلا إن كان معتلا بالواو او بالالف او بالياء او مبني على حذف النون اذا كان المسندا لضمير ايش لضمير التثنيه او لضمير جمع جمع المذكر السالم او لضمير جمع المؤنث المؤنث المؤنث مخاطبه ها مؤنث مخاطبه وهل يسال عن عله بنائه هنا نقف لأننا الأمر لازلت لوسية وأنا كنت ظننت على أننا سنبدأ بالأمر في المضارع ولكن هكذا لأن صور هذه تحتاج إلى حفر إلى نوع التركيز وأخرنا محمد <تصفيق> الله استعاد فنقف هنا صلى الله عز وجل أن يبارك فيكم وساعة ونصف كافية وأنا متعب جدا في الحقيقة ومع ذلك أحاول, احاول ان لا نعطل الدرس فدعاؤكم معنا نسال الله ان يبارك فيكم وان يعلمكم العلم النافع وان يرزقكم الاخلاص كما يرزقنا ان شاء الله الاخلاص اهم شيء خصونا بالدعاء أن يرزقنا الله الاخلاص وان يكفينا شر كل ذي شر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته